الذي أسعدنا بصوته الندي الجميل في ليلة تكريم راحلنا وسيدنا الشيخ شبيب ومشاركة استاذنا الكريم أحمد محمد محمود أحمد محمد أحمد شبيب مدير الصالة الثالثة بمطار القاهرة الجديد ومشاركة لصاحب الخلق النبيل والمعدن الاصيل استاذ اسماعيل محمد احمد شبيب ومشاركة للسيد النقيب محمود محمد احمد شبيب فهو من فرسان الشرطة وله في خدمة الشعب نظم وترتيب <تصفيق> الإخوة الكرام هيا بنا لنستمع لقارئ اثناء التلاوة شرفنا شيخ السعد محمود من القليوبية والقارئ الاذعية العالم الكبير الشيخ اسماعيل السيد طنطاوي الشيخ شك إبراهيم شكري واقول لحضراتكم انه استدنى الشيخ طاها طبعا من سيوم يعني صعيدي لكنه تمكن من ان يصل الى كل بقاع الجمهورية قارئا لامعا حتى وصل الى الاذاعة المصرية وسكن القاهرة واحبته الشرقية لكن بعد ما جلس على مقعد التلاوة هستأذنوا ان الشيخ شعبان عبد الجيد هيتقدم بقفيدة شعر كاتبها لسيدنا الشيخ شبيب وجاب ما تقول يا شيخ شعبان بيه شيخ شعبان بعدين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 بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء I'm إذا نسيت وقل عسى أن يمزي لربي لبسو في كهفهم سلام قُلِ اللهُ وَأَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ ضيب السماو لله هو الا له بما لبيقول <تصفيق> والله مصدمات والاباء توسين وعس نم wat longida ke bin ki ربك لا mowat se lain باوم بیالغداتی و اللہ یوری دون و Was oh, Kol ha kom biro pekomfa In. In إن <تصفيق> الذي تجري من تحتهم الأنهار. تجري من تحتهم الأنهار. الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا خداك لهم جنّا. تجري من تغسيم الأنهار يُعَيَّ <تصفيق> موسیقی